لا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أهوال القيامة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حضوط الدنيا طبعا هكذا قال الإخوة وهنا ليس خاصا هنا لا خوف عليهم ليس خاصا بأهوال يوم القيامة أي فيما يستقبل فيما يستقبل إلى ان أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وربنا جل جلاله لما بين احاطته بجميع الأشياء وهذا فيه تذكير للمؤمنين وتقوية لإيمانهم وأيضا فيه كسر لقلوب العاصين ذكر ربنا جل جلاله حال المطيعين الذين يلحظون الذين يلحظون الله تعالى في كل عمل وفي كل مناسبة لاجل أن يودح يؤد حق الله تعالى، فالمراقب يراقب الإنسان ربه، يراقب الإنسان ربه بالمآسي فلا يأتيها، وإذا حصلت منه سارع بالتوبة والعمل الصالح، يراقب الإنسان ربه بالفرائض. فيأتي الفراء إخلاصا ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم يؤدي الإنسان النوافل متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم مخلصا في طاعته لله تعالى مستغفرا ربه على التقصير حذرا من أن يضيع الإنسان ادبا من آداب النبوة لأن هذه الآداب التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة حصون تمنع دخول الشيطان إلى قلب الإنسان فمر معنا فيما يتعلق بأن الله محيط بكل شيء فعل الإنسان أن يلحظ الله تعالى في كل شيء وأن يحقق الإخلاص والإحسان في عبودية الله تعالى بين ربنا جل جلاله كانت أوليائه فقال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحذن أي ألا إن من تولاهم الله تعالى بنصره وتأييده ومحبته ورعايته لا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمر الدنيا ولا في أمر البرزخ ولا في أمر الآخرة ولا هم يحزنون على ما مضى ولا يحزنون على ما يمر بهم من شيء يبذلونه في سبيل الله أو شيء يخسرونه أو شيء يمر بهم من محازن الدنيا لأن المؤمن قلبه مع مواطن القضاء والقدر فإذا اصابته المصيبة احتسب وصبر ورضي عن الله وشكر الله سبحانه وتعالى إذن هؤلاء تولوا رعاية حق الله فتولاهم الله تعالى ثم ذكر وصفهم وهذا الوصف مهم لتصحيح الفهم فقال الذين آمنوا وكانوا يتقون اي هم الذين آمنوا بما وجب عليهم الإيمان به وصدقوا إيمانهم برزوم تقوى الله لفعل أوامره واجتناب نواهيه وهكذا يعيش الإنسان ليؤدي حق الله تعالى في كل مناسبة من المناسبات ثم قال الله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال هنا ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون يقود في مرة استفسير هؤلاء الأولياء هم الذين كانوا يتصفون بالإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وكانوا يتقون الله بامتثال اوامره واجتناب نواهيه ثم قال تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لهم البشارة من ربهم في الدنيا بما يسرهم برؤيا صالحة أو ثناء الناس عليهم ولهم البشارة من الملائكة عند قبض أرواحهم وبعد موتهم وفي الحشر لا تغير بما وعدهم الله به ذلك الجزاء هو النجاح العظيم بما فيه من نيل المطلوب والنجاة من المرهوب اذن قال لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة أي لأولياء الله البشرى من الله في الحياة الدنيا ومن ذلك ما وعد به من الخير في كتاب الله تعالى كما في الآية الخامسة والعشرين من سورة البقرة وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الأنهار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 وثناء الناس الحسن عليه ولا هم البشرى بدخول الجنة طبعا البخاري في كتاب التعبير قال باب المبشرات ثم ساق من حديث أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يبق من النبوة إلا المبشرات قالوا وما المبشرات قال الرؤيا الصالحة فهنا لم يبقى النبوي لم يبقى بعد نبوته صلى الله عليه وسلم إلا المبشرات جمع مبشرة من التبشير ادخال السرور والفرح على المبشر والمراد أن الوحي ينقطع بموته صلى الله عليه وسلم ولا يبقى ما يعلم منه ما سيكون إلا الرؤيا ولذلك هذا الحديث يدل على فائدتين اولا في الحديث دليل على تحقق وقوع الرؤيا الصالحه التي يراها العبد الصالح وذلك لأنها من النبوة والأنبياء لا يوحى عليهم إلا بالحق الذي لا مريت فيه ثانيا فيه دليل على أنه يشرع للمؤمن أن يفرح وأن يستبشر بما يستقبله من الخير ولا شك في أن هذا الاستبشار والسرور ينشط المؤمن على طاعة الله سبحانه وتعالى وربنا يقول يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها ابدا ان الله عنده اجر عظيم والآيات في هذا الباب كثيره وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الاحاديث الصحيحه الثابته فيما يتعلق بمدح الانسان حينما يمدحه المؤمنون وفيما يتعلق بالرؤيا الصالحه قال تعالى لا تبديد الكلمات الله أي لا خلف لوعد الله فما وعد الله فهو حق لا يمكن تغيره ولا تبديده وهو كائن لا محالة فربنا جل جلاله وعد عباده ثم قال ذلك هو الفوز العظيم أي ما يبشرهم به ما يبشرهم به مما يبشره من الملائكة والناس هو الظفر بكل محبوب والنجاة الكبيرة من كل محذور فإذا على الإنسان أن يسعى لتحقيق هذا ولذلك ربنا قال بعد هذا ولا يحزنت قولهم ثم يقف الإنسان وقف يسيرا لأن الوقف ولا يحزنك قولهم لأن الوقف يكون على كلمة قولهم ثم الابتداء يكون بعد قوله إن العزة لله جميعا لكي لا يتوهم أن جملة إن العزة لله جميعا من قولهم فهذه جملة مستأنفة ومسألة الوقف والابتداء من المسائل المهمة التي ينبغي العناية بها إذن قال تعالى ولا يحزمك قوله فهذا تصبير للنبي صلى الله عليه وسلم وربنا جل جلاله قد صبر نبيه وتصبير الله تعالى لنبيه هو تصبير للمؤمنين حتى يقول محمد الخضر حسين يقول موضع العبرة من هذه التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقف الداعي موقف العزم والثبات فلا يقيم لما يقولها الدامون أو المتهوكون وزنا يقول ونرى ضعيف الإيمان بما يدعو إليه هو الذي يحزن لأقوال المبطلين حزنا يثبطه عن الدعوه أو يصرفه عنها محتجا بأن ما يلاقيه من الأذى عذر يبيح له أن يسكت مع الساكتين إذن هذا تنبيه لكل من يدعو الى الله تعالى أن يصبر وأن يحتسب وربنا لما حكى عن الكفار شبهاتهم المتقدمه ثم أجاب عنها عدلوا إلى طريق آخر وهو أنهم هددوا النبي صلى الله عليه وسلم وخوفوه بحجة أنهم أصحاب أموال وأنهم أصحاب اتباع باعتبار أننا سنسعى في قهرك وفي إبطال امرك فربنا جل جلاله رد على هؤلاء مصبرا النبي ولا يخدمك قولهم ثم علل لماذا لا يحزن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العزة لله جميعا فربنا جل جلاله يعز أولياءه ربنا جل جلاله يعز أولياءه وربنا بعد أن بين لرسوله صلى الله عليه وسلم حال أوليائه وصفة الأولياء وما بشرهم به في الحياة الدنيا وفي الآخرة وكونه لا تبديل لكلمات الله فيما بشرهم ووعدهم كما أنه لا تبديل لها فيما أوعد وتوعد به أعداءه المشركين كان هذا يتضمن الوعد بنصره ونصر من آمن له وهم أولياء الله وأنصار الله فعالى وأنصار دينه الذين يدافعون عنه مع ضعفهم وفقرهم وكانت العزة أي القبوة والغلبة في مكة لا تزال للمشركين المسركين حينما نزلت هذه الآيات بكثرتهم وكانوا لغرورهم بكثرتهم وثربتهم وأولادهم يكذبون بوعد الله تعالى وكان ذلك يحزن النبي صلى الله عليه وسلم لحرصه أن يستجيبه فربنا قال لنبيه مسليا له ومؤكدا وعده له ولأوليائه ووعيده لأعدائه وأعدائهم إذن هذا هو تفريع على نصر الله تعالى لأوليائه لأن من تولاه الله تعالى نصره قال ولا يحزنك قولهم أي ولا يحزنك يا محمد قول المشركين تفترائهم على الله وتكذيبهم لك واستهزائهم بالحق طبعا الإنسان حينما يقرأ في السيره النبوية يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أوذي في الله غاية الأذى حتى أن الإنسان يصبر ويحتسب. ولذلك لما أخبر ورقه بما أخبر قال ورقه يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك عجب النبي قال او مخرجي قال نعم لم يأتي احد بمثل ما أجئك به إلا عودي ثم قال تعالى ويبتد القار يقول القراءة إن العزة لله جميعا فهذه جملة مستأنفة وهي بمثابة تعليل للنهي عن الحزن لأن الحزن يضعف القلب إن العزة لله جميعا أي فإن الله هو المنفرد بجميع العزة في الدنيا وفي الآخرة فله وحده القوة الكاملة والقدرة التامه والغلب الشامله فهو ناصرك سبحانه ومعينك ومانعك من اذى المشركين وهو القادر على عقابهم والانتقام منهم حتى تصير اعز منهم ثم قال هو السميع العليم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم أي هو سبحانه السميع لأقوال عباده العليم بأحوالهم ومن ذلك سماعه لأقوال المشركين ومن ذلك أيضا سماعه لأقوال من خالف دين الله تعالى طبعا ايضا ربنا من ذلك السماع لأقوال منافقين لكن لما نزلت هذه الآيات لم يكن ثمة نفاق النفاق ظهر في المدينة بعد أن نصر الله نبيه في معركة بدر فربنا هو السميع لأقوال عباده جميعا كما يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي دواما يقول السميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تنوع الحاجات إذن هو السميع لأقوال عباده العليم باحوالهم ومن ذلك سماعه لأقوال المشركين وعلمه بأعمالهم وعلمه بما في قلوبهم فيجازيهم بذلك ويدفع عنك وعن المؤمنين الأذى فاكتفي بعلم الله وكفايته عز وجل ثم قال الله تعالى ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين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 في نسبتهم الشركاء إلى الله تعالى تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا طبعا لما ذكر الله تعالى أن العزة له والعزة هي القهر والغلبة ذكر ما يناسب القهر وهو كون المخلوقات ملكا لله تعالى يتصرف الله تعالى بها ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض أي ألا إن لله وحده من في السماوات وكل من في الأرض فهم ملكه يتصرف فيهم كيف يشاء وهو الخالق فهو المستحق وحده للعبادة ألا له الخلق والأمر وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء أي وأي شيء يتبع هؤلاء الذين يقولون إن لله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون أي يكذبون أي وما يتبع المشركون في دعواهم الشركاء لله إلا مجرد الظن بلا دليل وما هم إلا يتقولون الكذب على الله ظنا بلا علم إذن ربنا جل جلاله قد رد على هؤلاء الذين يفترون الكذب ولذلك أنت حينما تجد في الكتاب على جميع أصحاب الدعاوى تجد الرد عليهم ولذلك ينبغي على أهل العلم في كل زمان أن يبينوا أمر هذا الدين وأن يردوا على أصحاب أهل الضلالة فالعلم لا يهلك حتى يكون السراء قال هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرة إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون نعم انا ان لله وحده ملك من في السماوات وملك من في الأرض واي شيء نعم ما قراناها قال هو وحده الذي جعل لكم ايها الناس الليل لتسكنوا فيه عن الحركه والتعب وجعل النهار مضيئا لتسعوا فيه بما يرجع اليكم بنفع بنفع في معاشكم ان في ذلك لدلائل واضحه لقوم يسمعون سماع اعتبار وقبول طبعا فيما تعلق بمناسبه من الايه لما قبلها فهي استدلال على مضمون ما قبلها من نفي وجود شركاء له في الخلق والتقدير فربنا جل جلاله هو الذي خلق الليل وهو الذي خلق النهار ومن لايات أن الليل يأخذ النهار وأن النهار يأخذ من الليل وهي آيات نفعها للإنسان وللنبات قل هل ينتفع النبات من الليل والنهار والظلمة الجواب نعم وقد اثبت اثبت الدراسات البحثيه المعاصره ذلك حتى ان صاحب مزرعه جاءت شركه كبيره جدا فجعلوا اضاءه ليليه حتى الصباح فتاثر زرعه فاقام عليهم في المحكمه فتبين نعم ان الزرع يتضرر بالليل بسبب هذه الإضاءة فأخذ منهم تعويضا نعم أي الله وحده هو الذي خلق لكم أيها الناس الليلة لأجل أن تهدأوا عن الحركة وتستريح فيه من العناء والتعب وجعل لكم النهار مضيئا تبصرون فيه لمعاشكم وقضاء حوائجكم قال إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون أي إن في اختلاف حال الليل والنهار بالظلم والضياء واختلاف حال أهلهما فيهما بالسكون والحركة لدلالات للذين يسمعون آيات الله ويعونها فيقبلونها ويعتبرون بها على عظمة الخالق سبحانه وتعالى وعلى قدرته وحكمته واستحقاقه وحده للعبوديه وربنا قال هو الذي جعل الليل والنهار خلفه لمن اراد اي الذكر او اراد شكورا اذن هي نعمه وتذكر بالمنعم سبحانه وتعالى ثم قال تعالى قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الارض ان عندكم من سلطان بهذا اتقولون على الله ما لا تعلمون قال فريقنا المشركين اتخذ, اتخذ الله الملائكة بنات تقدس الله عن قولهم فهو سبحانه الغني عن جميع مخلوقاته له ملك ما في السماوات وملك في الأرض ليس عندكم أيها المشركون برهان على قولكم هذا أتقولون على الله قولا عظيما تنسبون إليه الولد لا تعلمون حقيقته دون برهان إذن قال اتخذ الله ولدا سبحانه طبعا التسبيح هو تنزيه الله تعالى وتقديسه عن كل ما لا يليق به من صفات النقص قال اتخذ الله ولدا. أي قال مشركو العرب الملائكة بنات الله وقال بعض اليهود عزير ابن الله وقال جماعة من النصارى عيسى ابن الله سبحانه أي تنزه الله عن أن يكون له ولد هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض أي الله هو الغني عن الزوجة والولد وعن جميع خلقه له جميع ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وتصرفا وعبيدا يحتاج فربنا لا يحتاج إلى شيء بل يحتاجه جميع المخلوقات وربنا قال وقال اتخذ الرحمن ولدا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 فالإنسان عليه لا يستهين حينما يجلس ويشاهد أشياء فيها الشرك بالله تعالى قال إن عندكم من سلطان بهذا أي ليس عندكم أيها المشركون دليل وحج على أن الله اتخذ ولدا من خلقه اتقولون على الله ما لا تعلمون أي أتقولون أيها المشركون على الله قولا لا تعلمون حقيقته وصحته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 فربنا جل جلال, جلال ثم بين بالدلائل الظاهرة أن إثبات الولد لله تعالى قول باطل ثم بين أنه ليس لهذا القائل دليل على صحة قوله فقد ظهر أن ذلك المذهب افتراء على الله ونسبة ما لا يليق به إليه فبين أن من هذا حاله فإنه لن يفلح البت ولن يفوز ولن يغفر قل إن الذين يكذبون على الله الكذب لا يفلحون أي قل لهم يا محمد إن الذين يكذبون على الله فينسبون إليه الولد لا يفوزون ولا ينجون ولا يامنون في الدنيا ولا في الآخرة ثم قال تعالى متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد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 يتقلبون فيه مما يطيب له ما يلد هو متاع قليل ضئيل زائل طبعا المتاع هو ما يمتفع به قليلا ومصيره إلى الزوال والفناء ولا بقاء لنوعه ولا جنسه فهو متاع يتمتع به مدة وهذه الدنيا على طولية فهي متاع قير قال تعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن تقى ولا تظلمون فتيلا فهذا جميع ما في الدنيا هو متاع قليل زائل ذاهب إذن ربنا جل جلاله عظيم وكتابه كتاب عظيم والإنسان يتأمل الآيات ويتأمل المعاني ويأتي بنفسه عند كل آية من هذه الآيات يتفكر فيما يتعلق بمصيره هو وموقفه والإنسان لا يحزن شوف ربنا قال نبيه ولا يحزن كقولهم الحزن مشاعر ألم في النفس طويل الأمد ومن أسبابه مكروه حصل قد مس النفس بالام اسال الله ان يدفع عني وعنكم الحزن لكن من يقرا الايات اي شيء يمر به يصبر ويحتسب يجد الراحه ويجد اللذه فيحتسب الاجر عند الله تعالى فيذهب ما به من حزن من فوائد الايات نقرا ما ذكره الاخوه في مركز التفسير قال ولايه الله تكون لمن امن به وامتثل أوامره واجتنب نواهي واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم وأولياء الله هم الآمنون يوم القيامة ولهم البشرى في الدنيا إما بالرؤية الصالحة أو عند الموت طبعا لا داعي لإما هي من ضمنها الرؤية الصالحة وعند الموت ويوم القيامة العزة لله جميعا وحده العزة لله جميعا وحده طبعا عبارة فيها يعني رك نعم العزه لله وحده نعم فهو مالك الملك وما عبد من دون الله لا حقيقه له لأن الذي يستحق العباده هو الله فالعباده غايه الذل لمن له غايه الاحسان والذي له الاحسان الكامل هو الله سبحانه وتعالى الحث على التفكر في خلق الله لأن ذلك يقود إلى الإيمان به وتوحيده حرمة الكذب على الله وأن صاحبه لن يفلح ومن أعظم الكذب نسبة الولد إلى الله سبحانه وتعالى بالإمكان أن نضيف بعض الفوائد أولا ذكر ابن عاشور أن التقوى ملازمة لأولياء الله وأنها متجددة أخذا من صيغة كان في قوله يتقون الذين امنوا وكانوا يتقون ثانيا اصل معنى الولي ماخوذ من البلاء وهو القرب والنصر فولي الله هو الذي يتقرب الى الله بطاعته مع اجتناب نواهيه ومن كان كذلك فإن الله يقربه ويعينه ويوفقه وينصره ثالثا الولي يحب الله ويحبه الله، وهذا الولي يحفظ حواسه ويحفظ جوارحه، فلا يستعملها إلا فيما يرضي الله، فالله يتولاه، فيوفقه في الأعمال التي يباشرها، وييسر له استعمالها في طاعة الله، ويحميه من مواقع المعاصي والأثم. كما صرف الله تعالى السوء عن يوسف رابعا الليل والنهار من أظهر الأدلة على وجود الخالق ووحدانيته وكمال قدرته فالإنسان لا بد أن يعتبر حينما ياتيه الليل ولا بد أن يعتبر حينما ياتيه النهار ولا بد أن يستذكر الموت عند النوم ولا بد أن يستذكر البعث عند الاستيقاظ من النوم وليستر الانسان ان النوم سلطان على السلطان فهذا النوم يحتاجه كل احد ولا يقاوم الانسان من غير النوم فهذه الايات يسترها الانسان ويجعلها في مرضات الله تعالى وينتبه الانسان الى فوائدها لاجل ان يشكر الله تعالى على هذه النعمه خامسا تدبير النظام الليل والنهار بهذا الشكل الدقيق المحكم الثابت المستمر يدل على وحدانية الله وعظمته ورحمته بعباده سادسا الإنسان والحيوان والطير يحتاج إلى سكون الليل لراحته كما يحتاج إلى ضوء النهار لسعيه وكده وكسبه سابعا أولياء الله هم الذين جمعوا بين الإيمان الصحيح والعمل الصالح الذين آمنوا وكان يتقون ثامنا أهل التواب لا يحصل لهم خوف في محفل يوم القيامة قال تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر تاسعا الفوز لأهل الإيمان والتقوى عاجلا وآجلا عاشرا عزة الله تعالى ذاتية له وعذة رسوله والمؤمنين به ومنه عز وجل فربنا جل جلاله عز من يشاء ويذل من يشاء هذه عشر حينما تذكر السماوات والأرض يتقدم ذكر السماوات لأن يعني ملكها يدل على ملك الأرض بطريق الأولى ثم أيضا تذكر السماوات وتقدم لعظمها ولأنها أشرف من الأرض ثاني عشر البحوث العلمية المحكمة أبانت عن حكمة الله في جعل الليل والنهار نظاما متقنا ملائما لما فطر الناس عليه طبعا الفوائد التي تأتي لل للإنسان هي نعمه نعمة الله على الإنسان الفوائد التي تكون على الحيوان وعلى الطير وعلى السمك وعلى الدواب وعلى النباتات وعلى الثمار أيضا مردودها للإنسان فربنا جل جلاله قد خلق للناس ما في الأرض جميعا فعلى الناس أن يستذكروا هذه النعم وأن يحرصوا لأداء حقها